بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صل الله ورحمة الله وبركاته على آله وصحبه لا اله اللام وهو الحرف الثامن حرف المعاني انتهينا منه والميم والحرف التاسع من حروف المعاني والان العاشر ما هو النون وصلنا فيه الى الثاني اي النون الثانيه النون التنوين. قالنا التنوين وهو نون التنوين التنوين تلحق تثبت نصود ويورد على هذا الحد من التوكيد الخفيف في مثل السعاء السعن. فان قيل لا تلد لانها لم تسقط خطا بل رسمت الها قلنا هذه الاله ليست صوره النوم بل صوره بدلها بل صوره بدلها نعم ليست صوره النوم بل صوره بدلها و لو سلم ذلك انتقض الحد بتنوير المنصور في نحو اهبطه مصرا فلذلك قال ابن الحاجب نون ساكنه تتبع الاخر نون ساكنه تتبع حركه الاخر لا لتوكيد الفيل نون ساكنه زائده تلحق الاخر والله الظلمه تسخط خطا لذكرها الشكله لا استغنى عن هذا الشكل عند ضبط القلم فقال فيها قلت لو قال آخر الاسم كما قال بعضهم لم نحتج الى الاحتراز عن النون التوكيد قلت لو قال ذلك لم يكن الحد شامعا لخروج ثمينات ترنم الغالي ناء شكل زائده تلحق لآخر افضل تلحق لآخر تثبت ترنم اصطلا استغنى عن هذا الشكل عند ضبط القلم قال الاحتراز الاحتراز نعم بالراء الاولى بعدها الف بعدها زاي اخره راء بعدها الف بعدها زاي قال فين قلت لو قال اخر اسكن قال بعضهم لم لم يحتاج الى الاحتراز عنه التوكيد قلت لو قال ذلك لم يكن الحد قهمعا لخروج تنويني الترن الغالي فانهما قد الحقان الفعل الحرف وأسانتي وأقسام التنوين خمسة ومجموعها في لغة العرب كاملة عشرة أقسام تنوينهم عشر عليك بها فان تقسيمها من خير ما حرج سما ثنوينهم عشر عليك منها فان تقسيمها من خير ما حرج مكن وعوض وقابل والمكثر زاد رن ما قال انه همزه قالوا اقسام التنوين سبعه خمس التنوين الاول تنوين التمكين وهو اللاحق لإسم إشعار انبقيه على أصالته ما معنى إشعار انبقيه على أصالته ما هي أصالته لم يشبه الفعل فيمنع من الصرف ولم يشبه الحرف فيبنى أي أنه لم يشبه الفعل فيمنع من الصرف ولم يشبه الحرف فيبنى هذا معنى ببقائه على أصالته لم يشبه الفعل فهمنا عن الصرف ولم يشبه الحرف يبني يعني بمعنى تمكنه من الأسمية قاله الثانية النوية التنكير وهو اللاحق بعض الأسوان المبنية فرقا بين معرفته ونكرتها ويتطرج فيما آخره ويهي نحو سيب ويهي ولا يتطرج في اسماء الأفعال لماذا لا يتطرج في اسماء الأفعال؟ لأن أسماء الأفعال للحق بالنسبة للحق التنوين ثلاثة أقسام قسم من أسماء الأفعال لازم التنوين قسم لازم التنوين مثل ماذا واهن وهل ريا ثم واهن واه هي المنها لو نناها شهد واهن واهن هذه يعني أعجبوا طيب وأسماء لا تنون مطلقا مطلقا مثل هيهات اسماء فعال لا تنون مثل هيئات واسماء افعل او اسماء افعال مره تنون ومرة لا تنون هذا مثل صحو صحن وماه ومه وإيه وئهن هذه بارك الله فيكم ما نوينا منها وهو نكره وما لم ينون فهو معرفه أي في المعنى فإذا قلت صح فإذا قلت صح فإذا قلت صح أي اسكت عن كلام معروف معين بيني وبينك صح وإذا قلت صه نكرة اسمح نكرة أي اسكت عن أي كلام اسكت عن أي كلام وإيه إيه زد من حديث معين بيني وبينك فإذا قلت إيه زد أي كلام زد أي كلام وما إذا قلت مه, مه يعني إن عن شيء معين وإذا قلت مه قف وانتهي عن كل شيء تفعله وعن كل حركة تفعلها مهن. وألا ولا نتطرق في أسماء الأفعال. لماذا لا نتطرق في أسماء الأفعال؟ لأن أسماء الأفعال بالنسبة للتنوين ثلاثة أقسام. منها ما لازم التنوين ومنها ما ما لا يطلبه التنوين أصلاً ومنها ما ينون تارة ولا ينون أخرى. ثمن وبنا منها فهو ماذا ثمن وبنا منها فهو ثمن وبنا منها فهو ماذا نكره وما لمنون فهو ماذا والأساس من المقابله وهو اللاحق لما جمع بألف وتاء زائدتين من المقابله يعني تنوين الجمع بالالف والتاء تنوين الجمع بالالف والتاء لماذا يا اخوه لماذا يعني قالوا الان الان مسلمون جمع مذكر سالم ما هو فرعه جمع المؤنث السالم فقالوا الان ما هو الاصل ما هو الاصل الاصل جمع المذكر السالم ما هي حركات الاعرابيه هل يعرف بحركات أصلي يعني هل يعرب بحركات ام بالحروف جمع المذكر السالم يعرب بالحروف فهو في باب الرفع من ابواب النيابه وفي باب النص من ابواب النيابه وفي باب الخوف من ابواب النيابه قالوا وجمع جمع السالم ارافعه الضمه ارفعها على ارفعها الضمه حركه اصليه علامه قره الكسره حركه اصليه حركه أصلية طيب علامه نصبه الكسرة الكسره حركه فرعيه إذن فحصل ان فيه فرعيه اعراب ولو مره واحده يعني جعل العرب الكسره علامه نصب جمع المؤنث السالم حتى لا يكون جمع المؤنث أقوى من جمع عيش المذكر في الاستئثار بعلامات الاعراب الاصليه طيب ناتي إلى من ناتي إلى التنوين هذا في الاعراب ناتي الى التنوين جمع المذكر السالم اصل ماذا يوجد فيه يوجد فيه ماذا؟ نون عوض عن التنوين لكن جمع المؤنث جمع المؤنث السالم بعضه اكثر مفرداته تنون اكثر المفردات تنون اكثر المفردات المؤنث تنون طيب وال والجمع والجمع سيكون ماذا؟ يعني المفرد في جمع المذكر السالم محمد فيه تنوين وجمع المذكر السالم محمد فيه نون طيب مسلمة في جمع المذكر السالم فيها تنوين مسلمات ما فيها؟ ما فيها؟ يعني ما فيها تنوين؟ ما فيها تنوين؟ فماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا؟ قالوا التنوين الموجود في جمع المؤنث السالم هو مقابل للنوم في جمع المذكر السالم قالوا هذا ليس تنوين عوض عما في المفرد فان يعني كثير من المفردات تنون وكثير من المفردات عيش وبعض المفردات في جمع المؤنث السالم لا ينون بعضها نوع من الصرف نوعه التنوين قالوا إذن التنوين في جمع المؤنث السالم إنما هو تنوين يقابل النون في جمعه في جمع المذكر السالم حتى لا يكون ماذا حتى لا يكون الفرع أقوى من من أقوى من الأصل حتى يحصل التعادل بين الفروع والأصول فأصل لغه العرب مفنيا على هذه المعرفة. بني على هذه المعرفة فعندهم يعني نظر إلى الأصول، نظر إلى الفروع، نظر إلى كذا وأحسن كتاب في هذا المجال هو كتاب اسمه أسرار العربية، أسرار العربية لابن الانباري هذا مرجع، مرجع من المراجع، مرجع من المراجع يبين لك ما آخر القواعد النحوية. لماذا هذا كذا ولماذا هذا كذا وكيف حصل كذا وكيف هذه نبذة من ذلك الكتاب قال وتنوين مقابل وهو اللاحق لما قمع بألف وتائن زائدتين زائدتين ربما قالوا مزيدتين قال نحو مسلمات لأنه يقابل النوم في جمع المذكر نحو مسلمين وليس تنوين الصرف ليس تنوين ماذا الصرف يعني ليس التلمين الذي هو ماذا الذي هو في الاسم المنصرف في الاسم المنصرف قال خلاف للربعي لثبوته في نحو عرفات بعد التسميه يعني عرفاتنا الان فيها ماذا فيها تنوين بالرغم منها ماذا علم على علم على بلده علم على بلده يقولون هذا تنوين المقابلة وليس تنوين يؤذن بالصرف اي بأن هذا اسم منصرف يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويخفض بالفتحة قالوا ليس هذا هذا ليس تنوين المنصرف الذي ينوم في كل حال يا سيد الرئيس زيد مرتب زيدين و يعني ولا وليس فرق لغير المنصرف جاء أحمد ورايته أحمدا مرتبى احمدا يقول ليس هذا ليس من باب التنوين المنصرف الذي منعه الاسم الذي عنصرف فلا ينونه لا يدخل فيه تنوين الصرف لكن هذا تنوين آخر تنوين مقابلة لماذا وجد في كلمة وجد في كلمة كلمة وجدت عن العرب وقالوها وهي عرفات قلون عرفات وعرفات هذا التنوين عرفات سمي بها موضع معين وهو المشعر الحلال سمي بهذا المشعر الحلال عرفات سمي بهذا الاسم ومع ذلك هو ماذا هو مؤنث وهو منون يقول فيه تنوين فدل على أن هذا التنوين الذي في جمع المؤنث السالم لا يختص بقضية تنوين منصرف أو تنوين غير المنصرف للضروره ونحمها لا. غير المنصرف معنى لا ينون الا ضروره ولا يقرب الكسراء إلا في قواعد معينة لا يقولون هذا ليس من ذاك ليس من ليس تنوين يعني الصرف ولا يشير إلى عدم الصرف وإنما هو تنوين مقابله لأن عرفات اسم للمشعر الحلال وعلم عرفات علم للمشعر الحلال عرفات ومع ذلك التنوين موجود فيه وهو بقعة مسمى بها مؤنثة مؤنثة بقعة هذا والله المستعان قال نسبته في نحو عرفات بعد اسميه قال لو الرابع ثنوين العوض وهنا معان عن المضاف اليه اما جملة نحو ما إذن واما مفرد نحو كل و باء نحو كل و تنوين عوض وهو نمعان وعوض عن مضاف إليه طيب عوض عن مضاف إليه إما جملة هذا واحد نحو يومئذ وإما مفرد هذا اثنين نحو كل وبعض اي أقول على كل ان يقوم على كل مستمع على كل ان يذاكر طالب على كل طالب ذاكر طيب هذا هو وعلى بعض مثلا ان يتفهم من هذا على بعض انسان قال كل وبعض اي هذا عيض عن كلمة مفردة والجملة متى يكون عوض عن جملة ما هو ضابطه في أسماء الزمان والمكان المضافة إلى إذن يوم إذن ساعة إذن حين إذن وقت إذن مكان إذن بقعة إذن إلى آخر مهان وأنتم حين إذن تنظرون وأنتم حين إذن تنظرون هذا عيض عن جملة وأنتم حين إذ بلاغة الروح الحلقوم تنظرون عوض عن جملة سابقة وهذا وتنوين العباض يشير إلى بلاغة ما هي؟ بلاغة الإيجاز يعني تنوين في اللغة العربية تنوين يعني أدى مؤدى إيش أدى مؤدى جملة كاملة وقد يؤدي مؤدى كلمة على كل ان, أن يفهم وقد يؤدي مؤدى حرف هذا ساتي ما كان على وزن فعال إذا هذا انبلات الإيجاز العربية وأنا بعوض من حرف هذا الثالث نحو جمال نغاش ما كان على وزن فعال إذا تنوين عوض ما معنى عوض عوض عن المضاف إليه عوض عن المضاف إليه والمضاف إليه ما هو جمله او ماذا او مفرد المضاف اليه نوعان جمله أو مفرد يومئذ يا اخوان انظروا الى الايه اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض الارض اثقالها و قال الانسان مالها يومئذ تحدث اخبارها الان يومئذ هذه بلاغه ايجاز تحركها العقول يوم إذن هذا التنويم في يوم إذن في هذه السورة فقط كم عيوض عن كم جمل عوض عن ثلاث آيات إذا اذا جزّة الأرض زلة واخر الأرض أفقلاه وقال إنسان ما لها يوم إذن تحدث أخبار أخبارها يوم إذن يوم إيه يوم إذن يوم إذن يوم إذن ماذا جزّة الأرض زلة واخرجت الارض قالها وقال الانسان ما لها اذ تحدث الاخبار عوض عن ثلاث ايات تنوين واحد قمه البلاغه قمه الايجاز طيب هذا عوض عن جمله سابقه او جمل سابقه لكن عوض عن جمل سابقه هذا لا يتاتى الا يعني في الكلام البليغ الذي هو غايه البلاغه والعظمه والكمال القران واما ان نفرد على كل ان يفهم هذا مفرد الله مضاف إليه وعوض عن حرف طيب العوض عن حرف هذا اي نوع هذا النوع الثاني عوض عن مضاف اليه وعوض من حرف هذا النوع الثاني هذا النوع الثاني ينتبه له اذن الاول عوض عن مضاف إليه والثاني عوض عن حرف عن عوض عن مضاف إليه كم أقسامه قسمان جملة وحد إذن هذا ينتبه له جدا قال وعوض حرف نحو جوار نواش بماذا نعرف عوض عن حرف ما هو ضابطه كل جمع كل قمع مؤنث على وزن عيش فعال كل قمع مؤنث على وزن فعال جوار غواشين كراشين ماوشين الاخره قاله التنويم في ذلك عوض من الياء المحذوها بحركتها ما معنى الوال المحذوها بحركتها الوال المحذوها بحركتها ما معنى البهنا ألبه هنا بمعنى مع أي من الياء المحذوفه مع حركتها مع حركتها عند سيبويه عند سيبويه قال من الياء المحذوفة بحركتها ألبه معنى مع أي مع حركتها عند سيبويه عمر بن عثمان بن قنبر وقال الولد الزجاجي هو عوض, عن ح... عوض من حركة الياء فقط يعوض عن حركة الياء فإن فعالي قال فقط وقال الأخفش هو تنوين الصرف تنوين الصرف يعني أن فعالي على وزن أيش مفاعل ممنوع من الصرف ممنوع من الصرف وقال هذا تنوين الصرف يعني دخلتها فصرفتها قالوا الخامس تنويه ترنم و تنوين الحق الروي المطلق ما معنى الروي المطلق الذي لم يقيد بحرف عله, علّة. قال عوض الروي ما معنى الروي اخر حرف في القصيده الحرف الذي تبنى عليه القصيده الشعريه يسمى روي مثلا قصيده حمراء القيس افانا بك من ذكرى حبيبي من انزلي بشط اللوابين الدخول في حوم اللي في تضحو النقرات اسمها لما نسقتها من جنوب وشمال ترى بعر الارام في عرساتها قيعانها عناها كانه حبه الفلي وهم بها صحبي علي هم يقولون لا تهلك اسن وتجملي ماذا نقول الروي هنا اللام هذه يقصدها من القصيده المعلقه القاويه اللام رويه اللام ما هو الروي اللام الحرف الذي ماذا تبنى عليه القصيده قال عوضا عن مده الاطلاق احتاج الى مده الاطلاق يعني اذا كان مفتوح اذا كان مفتوح مثلا يتولد الف والمكشره تولد ياء والنظمة تولد واو بدل هذه المده التي هي مده الاطلاق ياتي تنوين قال في لغه التميم النقيس اذن تنوين الترنم اين يقع في لغه التميم وقاله ليس عند جميع العرب قال ابن ماله وقالهم تنمين الترنم هو على حذف مضاه والتقدير تنمين ذي الترنم تنمين صاحب الترنم وإنما هو عوض من الترنم لأن الترنم مد الصوت بمدة تقانس حرف الروي وهذا التنمين يلحق الاسم ونفعل الحرف فالاسم قول العقاق يا صاحب ما هاقد دموع الظرفن الظرفن يا صاحما ما هاك الدموع ذرهن قال والفعل الفعل كقوله من طلل كالاتحمي انهجن الشاهد انهجن لحرثه دون و والذرف هذا اسم قال والحرف الحرف كلغة كقول نابغه قال كقول النبي عزف ترحل غير ان غير, غير ان ركابنا لما تزل برحالنا وكان قدن كان قدن ان كان قد اذا اراد يترنم لكن ترك النون ترك الياء الذي هي الترنم وأخذ الغنه غنه النون قال وزاد الاخرس قسما وهو الغالي وهو كتنويه ترنم في عدم الاختصاص بالاسم والفرق بينهما أن الترنم هو اللاحق للروي المطلق كما سبق والغالي هو اللاحق للروي المقيد كقول العجاج البيت لرؤبه وهو مطلع لأرجوزة مشهورة عنده والقاتم هو المغبر الوحمر والمخترق والمخترق هو الممر الذي مر عليه وقاتم الأعماق خاول المخترق أراد المخترق فزاد التنوين وكسر الحرف وكسر المخترق المخترقن. قال أراد المخترق قال فزاد التنوين وكسر الحرف قبله لالتقاء الشاكنين قال وسمى وسمه اخش الحركه الذي قبله هو الغلو كما سماه الغالي والمشهور عند من اثبت انه قسم مغاير للترنم أي انه قسم مستقل قال وذهب بعضهم الى انه ضرب من الترنم نوعا منه اختاره ابن عيش الحلبي واسمه يعيش ابن علي ابن عيش ابو البقاء وفق الدين روى سنه سنة تلاها أربعين قال وقد أنكر الزجاج والسيراف الغالي التنوين الغالي أنكره. وقال إن القافية المقيدة لا يلحقها حرف الإطلاق. فكذلك لا يلحقها التنوين لأن لأنه ينكسر بذلك. وقال إن كان سمع فإنما هو وقاتم خاوي المخترقين. بزيادة إشعار بأنه بيت كامل فضع فيها فضع فضع فلفظه بهمزة إن لإنحفازه في الإنشاد فظن السامع أنه نون وكسر الروي قال ابن مالك وهذا الذي ذهب اليه أبو سعيد تقرير صحيح مخلص من زاد ساكن بعد تمام الوزن وقال أبو الحجاج يوسف ابن ابن معزوز ظاهر قول سيبويه في الذي يسمونه تنوين الترنم انه ليس بتنوين وانما هو نون تدفع الاخر عوضا عن المده وذكر في التحفه هذا ابن مالك قال وذكر في التحفه هو ابن مالك ان التنوين من خاصه الهم جميع وجوهه واسميت ما يلحق الفعل للترنم تنوينا المجازا وانما هو نون تتبع الاخر عوضا عن المده ولذلك حكمه عكس حكم التنوين لانه يثبت وقفا ويسقط اصلا بخلاف التنوين وابن معسوس هذا ذكر له ترجمه قال وهو حاشيه خمسه هادي بن نحوي توفي بمرسيه وصي هذه من اعمال الاندلس حوالي سنة خمسة وعشرين ستتمين هجريم وقال وزار بعضهم قسما سابعا وهو تنمين الاضطرار. تقول الشاعر سلام الله يا مطر عليها وأكزوه لسا عليك يا مطر السلام هذا البيت للأخفش السلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام فطلقها فلست لها بكفع وإلا يعلم فرعك الحسام قال فيها فلا غفر الإله لمنك حيها ذنبهم وأن صلى وصام هذه كان له يعني عشيق اسمها سلمة زوجها أولياؤها بجرع علمه راحت فسبقوها على رجل اسمه مطر، فكان يحن إليها، كان يحن إليها مثل هذه الأبيات. قالها مطر المبني للنداء، سلام الله يا مطر أصا يعني وأصر المناد العلم يا مطر يا سيدي يا محمد مناد مخض علم من على الضم. قاله مطر أمير للنداء ونوه الشاعر مطر يا مطر ونوه الشاعر للضرورة قال بعضهم وهو راجع في التحقيق للتنوين التمكين ولكن الضرورة سوّل لإظهار التنوين الذي هو الذي كان له قبل البناء الذي كان له قبل البناء ما أي بناء هنا ال العهديه أي ليس أي بناء وإنما البناء العارض بالنداء البناء العارض له في حال النداء اذن هل هذه عهديه الان يا محمد محمد معرض او ابن محمد معرض لكن اذا نودي يا محمد مبني على الضم الظم فيه اصلي او عارض عارض اذن قوله الذي كان له قبل البناء اي بناء البناء العارض بسبب النداء البناء العارض بسبب النداء إذن علل هذه ما هي العهدية العهديه العهديه واقسامها التعريف سته وهناك الزائده وهناك المحل الاصل اللهم استعان قال وأما التنمين في هؤلاء هؤلاء في الاشاره فهو خارج عن اقسام التنمين فلذلك سماه بعضهم التنمين الشاذ وقال ابن مالك في شرح التسهيل التحقيق انه نون زيدت في اخر هؤلاء وليس بتنوين هذا ابن مالك اراد ماذا يتخلص منه طيب هذا هو درس اليوم وغدا ناخذ النوع الثالث إذن البيت الذي جمعت التنوين ما هي اقسام تنوينهم عشر عليك بها فان تقسيمها من خير ما حرج مكن وعوض وقابل ولمنكر الزد رنم ما احكي الطرر غال وما هم يعني هذه جمعت يعني التنوينات الاربعه التي هي من خصائص الاسم والستة التي فيها ماذا التي فيها الخلاف هاتين ال... هاتان البيتان قد جمعتا انواع التنوين العشره يعني ال... الذي هو من علامات الاسم الخاصه بها اربعه وهو تنوين التمكين والتنكير والمقابلة والعمام إلا أنه هنا ينتبه للتقييد وهو تنوين التمكين تنوين التمكين هو اللاحق للاسم المفرد المنصرف غير جمع المؤنث السالم هذا لا من التقييد هذا لا من التقييد صفحة 144 وهو الله علشان المفرد المصرف ما عدا عيش ما عدا جمع المؤنث السالم والله علشان المعرب المصرف ما عدا جمع المؤنث السالم لماذا جمع المؤنث السالم خرجنا من الاسم المعرب لأن تنوينه يسمى تنوين عيش مقابلة هذا ينتبه لها هذا تأكيد مهم واما ما عداه قد جمعناه في البث الشري ان شاء الله يلهنا ساكم بالخير والحمد لله رب